أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم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 قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرئل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربهم إن طلقكن أن يبدلهم أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات, قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسَرَ رضكم أي يكفر عنكم سيئاتكم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 وندجني من فرعون وعمله وندجني من القوم الظالمين ومر يا مبنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين